واهم جهنم وبئس المصير يا أيها الرسول جاهد الكفار بقتالهم بالسيف وجاهد المنافقين باللسان والحج واشدد على الفريقين فهم أهل لذلك ومقرهم يوم القيامة جهنم وساء المصير مصيرهم في هذه الآيات الكريمة في هذه الصفحة نمر عند الآية الأولى ربنا جل جلاله يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهنا النداء لتعظيم أمر النبي يا أيها النبي ففيه تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهد يامر يا الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الكفار والمنافقين وأن يشدد عليهم بالقول والفعل ومأواهم جهنم طبعا جاهد الكفار والمنافقين واغلط عليهم اي اشدد وأصل غلط يدل على ضد الرقة واغلط عليهم ومأواهم أي مصيرهم ومثواهم ومقامهم ومسكنهم جهنم وبئس المصير فربنا جل جلاله يخبر أن المنافقين مثل الكفار في وجوب الجهاد وأن الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه أن يجاهد المنافقين وأن يجاهد الكفار قال ومصيرهم في الآخرة نار جهنم وبئس المكان الذي صاروا إليه فهذه الآيات الكريمة يعني لما أمر الله نبيه ومر في الآيات السابقة كما مر معنا في المجلس السابق فيما يتعلق بموالاة المؤمنين قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فلما ثبتت موالاة المؤمنين ومقاطعتهم المنافقين والكافرين كان ما مضى من الترغيب والترهيب كافيا في الإنابة وكان من لم يرجع بذلك عظيم الطغيان غريقا في الكفران أتبع ربنا جل جلاله الأمر بوجوب قتالهم فقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين أي يا أيها النبي جاهد الكفار المحاربين بالسلاح وجاهد غير المحاربين منهم بالحج وجاهد المنافقين بالسلاح إن أظهروا نفاقهم وبالحج يرد شبهاتهم وبإقامة الحدود على من يقع فيها منهم. والنصوص كثيرة كما قال تعالى وقاتلواهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالم و في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمّة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته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 ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف فتجد الأعداد الكبيرة من هؤلاء على كثير من القنوات طبعا هنا خلوف يقول النووي أما الخلوف بضم الخاء وهو جمع خلف لما نقول خلف اللي هو يعني الخالف بشر. أما بالفتح خلف فهو الخالف بخير وثمت مسألة مهمة خلف اللي هو خالف بشر جمعه خلوف أما خلف يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله جمع خلف اللي هو خالف بالخير جمعه أخلاف وهذا يوجد في لغة القرآن ولا تجده في لغة أخرى بهذه الجماليه ثم قال الله تعالى لنبيه بعد أن أمره بالجهاد قال واغلغ عليهم أي واشدد يا محمد عليهم بالقول والفعل على الكفار والمنافقين وأيضا روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة يعني أي ضجروا منها وسقموا فيها فاجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا ابل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبن فبعث في أثارهم فأثي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا فإذا نبينا صلى الله عليه وسلم يطبق ما أمره الله تعالى به وتأمل الآية ختمت بقوله قال ومأواهم جهنم وبئس المصير فربنا جل جلاله لما ذكر الله تعالى عذابهم في الدنيا بالجهاد والغلضة ذكر عذابهم في الآخرة ومأواهم جهنم أي مقر الكفار والمنافقين في الآخرة نار جهنم لا يخرجون منها قال وبئس المصير أي بئس المكان الذي صاروا إليه وعن ربنا قال ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا كما في سوره النساء ثم قال تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهم بما لم ينالوا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصر يحلف المنافقون بالله كاذبين ما قالوا ما بلغك عنهم من السب لك والعيب لدينك ولقد قالوا ما بلغك عنهم ما يكفرهم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 و اي يتولوا عن التوبه و يتولوا عن توبه الى الله يعذبهم عذابا موجعا في الدنيا بالقتل والاسر ويعذبهم عذابا موجعا في الاخره بالنار وليس لهم ولي يتولاهم فينقذهم من العذاب ولا ناصر يدفع عنهم العذاب اذا هذه الايه فيها سبب من أن الله قد أمر نبيه بمجاهدتهم وهو أنهم اظهروا الكفر بالقول وهموا بشر ما يغري به من الفعل وهو الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر يحلفون بالله ما قالوا اي يحلف المنافقون بالله كذبا على انهم لم يتفوهوا بكلمه الكفر تشب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في الدين ولقد نطقوا بكلمه الكفر التي ينكرون قولها اذا هم قد قالوا القول السيء وهم بالفعل قال وكفروا بعد اسلامهم اي واظهروا المنافقون كفرهم بما قالوه من الكفر بعد أن كانوا يظهرون الإسلام قال وهموا بما لم ينالوا أي وهم المنافقون أن يفعلوا من الشر والفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من غزوة تبوك ما لم يستطيعوا الوصول إليه إذ عصمه الله تعالى منهم فربنا جل جلاله قد عصمه منهم ثم قال الله تعالى فقال هنا هموا بما لم ينالوا يعني يدل على أنهم سعوا في ذلك فلم يصلوا إلى مقصودهم فإنه لم يقل هموا بما لم يفعلوا لكن قال هموا وهم بما لم ينالوا فصدر منهم قول وفعل ثم قال تعالى وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله أي والحال أن المنافقين ما عابوا ولا انكروا الا ما هو جدير حقا بالمدح والشكر والثناء وهو اغناء الله لهم من فضله بسبب رسوله وبركة رسالته عليه الصلاة والسلام بعد أن كانوا فقراء فأغناهم الله تعالى بما جلبه يعني حلول النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الرزق بكثرة عمل المهاجرين وبوفرة الغنائم في الغزوات وبالأمن الذي أدخله الإسلام فيهم إذ جعل المؤمنين إخوة فذهبت الضغائن التي كانت موجودة والثارات التي كانت بين الأوس والخزرج وهكذا فهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى طبعا الفضل هو الزياده في البذل والسخاء رزقنا الله تعالى من فضله إذن هؤلاء هكذا قال وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وذاك تجد أهل السوء يعني يزدادون سوءا وما نقم أي كرهوا وأنكروا طبعا أصل نقم يدل على إنكار شيء وعيبه أصل نقم يدل على إنكار شيء وعيبه ثم قال ربنا جل جلاله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم أي فإن يتب المنافقون من نفاقهم وكفرهم يكن رجوعهم إلى الحق خيرا لهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم كما قال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ثم قال تعالى وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة أي و يعرض المنافقون عن الايمان والتوبه ويستمرون على النفاق يعذبهم الله عذابا مؤلما في الدنيا بالهم والحزن والخزي وبالقتل ان اظهروا نفاقا ويعذبهم في الاخره بعذاب النار ثم قال ما لهم في الارض من ولي ولا نصير اي ما للمنافقين في الأرض كلها أي ولي نتولاهم ولا نصير ينصرهم ويحصل لهم الخير ويدفع عنهم الشر لا. ثم قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ومن المنافقين من عاهد الله قائلا لئن اعطانا الله من فضله تنصدقنا على المحتاجين ولنكونن من الصالحين الذين صلحت أعمالهم وهذا يحصل عند كثيرين يعني يقولون أشياء ويعاهدون الله من شخص يكون في السجن ثم يعاهد ربه على شيء لكن لما يحصل ما يحصل له من النجاة لا يفعل فليحذر الإنسان الإنسان حينما يعاهده ربه عليه أن يأتي بالأمر فأقول إياكم ونقض الميثاق كثيرا ما نعاهد الله على فعل طاعة أو ترك ذنب من الذنوب فاحذروا أن تنقضوا الميثاق وتاملوا قول اقتاد عند قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون فاياكم ونقض هذا الميثاق فإن الله قد كره نقضه وأوعد فيه وقدم فيه في آية القرآن حجة وموعظه ونصيحه واننا لا نعلم الله جل ذكره اوعد في ذنب ما اوعد في نقض الميثاق فمن اعطى الله عهده وميثاقه من ثمرة قلبه فليفي به لله فهنا ومنهم من عاهد الله الينا اتانا من فضله لنصدقن ايوا من المنافقين من اعطى الله عهدا بقوله والله لئن رزقنا الله من فضله لنخرجن الصدق مما أعطانا يحصل هذا الكثير ولنكونن من الصالحين أي ولنكونن إن بصد الله علينا رزقا من جملة الصالحين الذين يؤدون حق الله تعالى ثم قال تعالى فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فلما أعطاهم الله سبحانه من فضله لم يفوا بما عاهد الله عليه بل منعوا أموالهم فلم يتصدقوا بشيء وتولوا وهم معرضون عن الإيمان إذا هذه آيات يقف عندها الإنسان فلما أتاهم من فضله بخلوا أي فلما رزقهم الله اعطاهم من فضله بخلوا بما أتاهم فلم ينفقوا منهم في حق الله ولم يتصدقوا بشيء منه كما حلفوا وتولوا وهم معرضون أي وأذبروا عن طاعة الله تعالى والوفاء بعهده معرضين ومنصرفين عن ذلك ثم قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فجعل عاقبتهم نفاقا ثابتا في قلوبهم إلى يوم القيامة عقابا على اخلافهم لعهد الله وعلى كذبهم أتأمل هنا وبما كانوا يكذبون جاء التعبير بالمضارئ إشارة إلى تكرره وأنه كائن فيهم متمكن في أنفسهم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القولة أي فجعل الله عاقبة أمرهم نفاقا كائنا في قلوبهم متمكنا منهم مستمرا فيهم إلى يوم يلقون الله تعالى بموتهم وخروجهم من الدنيا قال بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون أي فجعل الله في قلوبهم النفاق وحرمهم التوبه منه بسبب إخلافهم ما عاهد الله عليه من الصدق والصلاح ولأنهم كانوا يكذبون في كلامهم وعهدهم طبعا في الحديث آية المنافق الثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف فإذا أتوا خان ثم قال الله تعالى ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الم يعلم المنافقون أن الله يعلم ما يخفون من الكيد والمكر في مجالسهم وأن الله سبحانه علام الغيوب فلا يخفى عليه من اعمالهم شيء وسيجازيهم عليها وتأمل هنا اخ الكريم الم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب فإظهار اسم الجلاله في الموقعين لإلقاء الروح في الروح وثيربية المهابة الروح هو القلب والروح هو الخوف قال إن روح القدس نفث, نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل الاسطها فهنا نجفل اسم الجلالة للتخويف وأنتم تحفظون في سورة العلق ألم يعلم بأن الله يرى فهنا التربية على التخويف من الله سبحانه وتعالى إذن على الإنسان أن يحذر أن يحذر سطوه الله سبحانه وتعالى ويحذر الإنسان أن يخالف أمر الله سبحانه وتعالى وهذه آيات عظيمة فربنا جل جلاله أعلم بما في كل قلب من صاحب ذلك القلب ألم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجوهم أي ألم يعلم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام أن الله يعلم ما يخفون من الكفر والنفاق ويعلم ما يتناجون به فيما بينهم من الطعن في الإسلام والمسلمين وسيجازيهم على أعمالهم قال وأن الله علام الغيوب أي يعلم أي ربنا جلاله يعلم ما في الغيوب وهنا المعنى الاجمالي الم ألم يعلم المنافقون أن الله يعلم جميع ما غاب عن حواس خلقه لا يخفى عليه شيء من المغيبات فربنا جلاله هو الذي خلق الانسان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 الذين يعبون المتطوعين من المؤمنين ببدل الصدقات اليسيره الذين لا يجدون إلا شيئا قليلا هو حاصل ما يقدرون عليه فيسخرون منهم قائلين ماذا لا تجدي صدقتهم سخر الله منهم جزاء على سخريتهم بالمؤمنين ولهم عذاب موج إذا يخبر تعالى أن المنافقين الذين يعيبون المتطوعين من المؤمنين الأغنياء ويعيبون الفقراء الذين لا يجدون إلا شيئا يسيرا بحسب طاقتهم يتصدقون به فيسخرون منهم فربنا جل جلاله يحاسبهم ويعاقبهم بجنس ذنبهم فربنا جل جلاله سخر منهم مقابل ذلك ولهم عذاب موجع في نار جهنم فربنا لما أخبر أنه لم يكف المنافقين كفران نعمة الغنى من غير معاهدة حتى ارتكبوا الكفران بمنع الواجب مع المعاهدة أخبر أنه لم يكفهم أيضا ذلك حتى تعدوه إلى عيب الكرماء البادلين بصفة حبهم لربهم ما لم يوجبه عليهم فقال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات فإذن هؤلاء يعني معناها المنافقون الذين يعيبون المتطوعين من المؤمنين في صدقاتهم الكبيرة فيزعمون أنهم يرأون بها يعيبون من أنفق كثيرا ويعيبون من أنفق قليلا والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم أي يعيبون أيضا المتطوعين من المؤمنين الفقراء الذين لا يجدون ما يتصدقون به إلا شيئا يسيرا بقدر طاقتهم فيستهزئون بهم فتأمل العقوب العاجل قال سخر الله منهم أي سخر الله من هؤلاء المنافقين في المقابل في مقابل سخريتهم من المؤمنين ثم قال ولهم عذاب أليم أي المنافقين يوم القيامة عذاب أليم في نار جهنم جهنط يعني أليم أي موجع، كما قال ابن عباس كله أليما في القرآن موجع. من فوائد الآيات اولا وجوب جهاد الكفار والمنافقين فجهاد الكفار باليد وسائر أنواع الأسلحة الحربية وجهاد المنافقين بالحجه واللسان طبعا ابن جوزي تحدث قال إذا أظهروا يعني الكفر قتلوا المنافقون من شر الناس لأنهم غادرون يقابلون الإحسان بالاساءه في الآيات دلالة على أن نقض العهد وإخلاف الوعد يورث النفاق فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز في الآيات ثناء على قوة البدن والعمل وأنها تقوم مقام المال وهذا أصل عظيم في اعتبار أصول الثروة العامة والتنويه بشأن العامل هذه الفوائد الخمسه التي ذكرها الأخوة الذين ألفوا الاجتابة بالإمكان أن يضاف على هذه الفضائف اولا من عاهد ربه فليفي فإن من عاهد الله على شيء ثم لم يفي به فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء وفي الحديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف ثانيا اللمز محرم بل هو من كبائر الذنوب وهذا إذا كان في امور الدنيا أما اللمز في أمر الطاعة فأقبح وأشد ثالثا من أطاع الله وتطوع بخصله من خصال الخير فإن الذي ينبغي إعانته وتنشيطه على عمله وهؤلاء وصلوا تثبيطهم بما قالوا فيهم وعابوه عليهم رابعا إن حكمهم على من أنفق مالا كثيرا بأنه مراء غلط فاحش وحكم على الغيب ورجم بالضن وهذا من أكبر الشر خامسا كل ما كان على فساد في العقيدة وكل من كان عليه في العقيدة فيجب أن يجاهد بالحجة والبيان وإذا أقيمت عليه الحجة فلم يرعوي فلا يوقر أبدا سادسا الاحتجاج على المنافقين والمنحدين الرادين للكتاب والسنة والمنكرين لحجية السنة الاحتجاج على هؤلاء من الجهاد في سبيل الله سابعا جهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار وجهاد المنافقين هو جهاد خواص الأمة وورثة المرسلين والله سبحانه وتعالى لا يخلي العالم منهم في كل زمان ومكان وهؤلاء الذين يقومون بمجاهدة المنافقين هم الأعظم قدرا عند الله تعالى ثامنا الغلطة المطلوبة هي الإرادة في التعامل معهم بشدة يعني الشيء اللي هو إرادي وليس طبعي وهذه الغلظة المطلوبة يراد منها تربية المنافقين لأجل أن تكون سببا في هدايتهم وذات الذي نجده ينبح المنافقين ويناصر ننصحه فإن لم يرعوا يعني لا يصح لنا أن لينا معهم تاسعا التوبة من الذنوب سبب سعادة الدنيا والآخرة وهذا يؤخذ من قوله تعالى فإن يتوب يكو خير الله عاشرا من خذله الله بالذنوب وآذنه بحرب منه لا يقدر أحد أن يجيره منه حادي عشر مكان في النبي صلى الله عليه وسلم العظيمه وتأمل هذا في قوله وما نقموا إلا أن اغناهم الله ورسوله من فضله فقد عطف الرسول على اسم الجلاله في فعل الاغناء لأن السبب الظاهر المباشر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءنا بالرسالة من عند الله تعالى، إذن مكانة النبي العظيم وتأمل هذا في قوله وما نقموا إلا أن أغناه الله ورسوله من فضله فقد عطف الرسول على اسم الجلاله في فعل الإغناء لأنه السبب الظاهر المباشر ولذا ينبغي على السعيد أن يأخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بنصيب وافر ثالثا للسيئات مضار ومن ذلك أنها تفسد الأعمال الصالحة فهؤلاء لما ارتكبوا ما ارتكبوا أعقبهم نفاقا فنسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار وأن يدفع الله عنا الشر أجمعين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته